قد ورد ذكر سلامة القلب في كتاب الله جل وعلا في مقامين ويخصان أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث جاء في السورة الأولى قول الله جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أت الله بقلب سليم وفي الآية الثانية وإن من شيعته الإبراهيم إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ جاء ربه بقلب سليم وبيّن الله جل وعلا في الآية الأولى أنه يوم القيامة لا ينفع أحد أحده وأن الناجون يوم القيامة هم أصحاب القلوب السليمة ولذلك جاءت الشريعة بالدعوة إلى إصلاح القلوب أكثر من إصلاح الظاهر ولذلك نصوص القرآن والسنة مستفيضة في ذكر العناية بالقلوب وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم